نقم بابولا يا ساكن الجبال يا اللي ايمانك بالأعمال حياتك كانت وادي بستان فضائل وماليه وتواضعت غير عادي لما اتشبت بي وبقيت جبل عالي ياريت نوصل اليه في اخر جهادنا وادينا ماسكه في ايديه ابونا لما يا ساكنه الجبال اللي إيمانك أظهرت بالأعمال يمين وضمطك سند على الشمال غصنك أصبر فامل والعدو تريد في الحال يا شجرة مغروسة على مجال المياه صبر يجي في حينه وبنشبع من دون ان لا يا الجبال يا اللي ايمانك ازهرته بالاعمال مين يهرب من الضيقه يهرب من الله واضحك فيها محبتك للرب الاله دار وعفه وطاعات اخترت تعيش معه قلبه صرله مكان بقلبك له سماح يا ابن يا ساكن الجبال جل ايمانك أظهرت بالاعمال يا وحيرتح فيها كل اللي أحب الله من يطلب شفعتك بين الميت منا you yeah.